اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجالب من هزل ودعي الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم افل إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عز وترفع وتجل قل هو عن آلة له أطربت وعن الامرد مرتج الكفل ان تبدى تنكسف شتى الضحى واذا ما ما سيزري بالاسل زاد ان قسناه بالبدر سنا وعدلناه بغصن فاعتدل وافتكر في منتهى حسن الذي انت تهواه تجد امرا جلا واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل ليس من يقطع طرفا بطلا إنما من يتق الله البطل واهجر الخمرة إن تفتها كيف يسعى في جنون من عقل صدق الشرع ولا تركا رجل يرصد بالليل زحل حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأبنى من دول وَكَمْ نمرود دو وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل أين عاد أين فرع ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبنوا فَنَكَ كل ولم تُغْمِ الْقُلًا أين أرباب الحجاء أهل أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا لها قد فعل أي بني يسمع وصايا جمعت حكما فصت بها خير من الأول العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للجل في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يخطر ما بذل لا تقل قد ذهبت اربابه كل من سار على الدرب وصل ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم يا صاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي بالطراح الرفض في الدنيا اقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديخي صرت في بقها أولى فيكفي خجل أعداب الألفاظ فوني لك خذ وامر القول نطقي بنعل ملك كسرات عنه كسرة وعن البحر ارتشاكم للوشن اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعني من سفل عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل كم جهول وهو مثر مغثر وعليم مات منها بالعلل كم تجاع لم ينل منها المنى وجبال لا لغايات الأمل فاترك الحيلة فيها والتئف إنما الحيلة في ترك الحيل أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل ما قد حصل قد يسود المرء من غير أبل وبحسن السبك قد ينفزغل وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي التصل قيمة الإنسان ما يحسنه اذكر الإنسان منه أو أقل اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل والدرع جدا وكذنا واجتنب صفة الحمقى وأرباب الخلل بين تبدير وبخن رتبة فكلا هذين إن زاد قتل لا تخب في سادات مضوك إنهم ليسوا في أهل الزلل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزله في رأس جبل قبعل النمام وهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلم نقل جالب السلطان وحذر بضشه لا تخاصم من إذا قال فعل لا تلي الحكم وانهم سالوا رغبه فيك وخالف من عدل إن نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل فهو كالمحبوس عن نزاته وكلا كفيه في الحشر شغل انما النقص والاستثقال في لحظه القاضي لوعظ ومثل لا توازي لزنه الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوها جسدي وعنائي المدارات قصير السر الآمال في الدنيا تفذ فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على ذرة منه جدير بالوجل غب وجر غبا تزد ثبا فمن أكثر الترداد أغناه الملل خذ بنصف السيف وترف غمده واعتبر فضل الفتاد دون الفلل حبك الأوطان عجز ظاهر فاقترب تلقى عن الأن بدل فبمفت الماء يبقى آسلا وسرى البدر بهم بدر التمل أيها العائب قولي عبكا النطيب طيب الورد مؤذ بالجعل عد عن أشهم نفضي واستفر لا يصيب سهم من ثعل لا يغرنك ليم من فتا إن للحيات لين يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آبا وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما شدت فتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيه يستقل كل أهل العصر ظن وأنا منهم فترف تفاصيل الجمل